السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصلى الله عليه وسلم إن شاء الله من الله وحده لا شريك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثيرًا كثيرًا. طيب خد. هذا فصل في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالخلاء وقضايا الحياة ذكر في أوله أن استنجاء من البول والغائة واتف وهذا الحكم معلومة الجملة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وغيره بفرد صحيح قال إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تبزئ عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستيب الماء وستأتي حديثي بل يعني هذا الحكم معلوم في الجملة إزالت أثر النجاسة الباقيه على المخرج بعد قضاء الحاجة للبول أو غائط واجب. صح. الجملة التالية. صح. طيب اقرش خبرك للجملة التالية. والأفضل. والقضاء من كديا إذا كان من فيها ما. طيب الآن هو يجب عليه أن يزيل. أثر النجاة من على المخرج من بوله من بما يزيلها مزيلات أثر النجاثة نوعين النوع الأول الماء وسيأتي بعض المباحث متعلقة به في بقضاء الحالة النوع الثاني الأحجار وما في حكمها الأحجار وما في حكمها كالمناديل الورقية فلو أنا شخصا كرامكم الله تبول ثم أذال أثر النجاسة الباقية على مخرج البول بمنديل الورقي حسنا يبقى أثر ظاهر فقد إذا الأحجار وما في حكم الأحجار مما يزيل عقل المنديل كثير من الناس يظن أنه لا يجوز له أن يستخدم الحجر أو المنديل إلا عند فقد المنديل لا يجوز لك أن تستخدم الحجر والمنديل ولو كنت في سفينة في وسط البحر يعني المركز يعني لا تظن أن إزالة أثر النجاحة الأحجار وما في معناها لا يكون لك إلا إذا فقدت الماء حتى مع وجود الماء طيب إذا تقرر المزلال بن ما ماء وأحجار وما في الأحجار فما أفضل الصور لإزالة أثر النجاسة؟ يقول المؤلف رحمه الله الأفضل أن يبتنجي بالأحجار الأحجار استخدامها في إزالة أثر النجاح يسمى استجمار قالوا الأفضل أن أستنجيها بالأحجار ثم يتبعها بالماء يعني بعض الأحجار يستخدم الماء. وهذا الأفضل ليس عليه حديث صحيح فيما أعلم ورد في أسار لكن المعنى يؤيده أبلغ ما يكون التنظيف وأحسنه إذا استخدم أحجار ثم بالماء لأنه في هذه الحالة لم يباشر عين النجاسة بيده سيبقى بعد الأحجار أو المناديل أثر قليل فيكون استخدام الماء أطيب بعد الشجار وعند قلة الماء يكون التنظيف بهذه الطريقة أفضل تستخدم ماء قليل إذا أزلت الأثر الأحجار أو ما في معنى هذه الأفضلية من حيث المعنى وإلا لا يثبت فيها بليل صحيح في الأحاديث المرفوح قال والأفضل الذي يستنجى بالأحجار في المتبعها منا فلو عاوز يقتصر على أحدهما ماذا قال المؤلف اقرأ ويجرد أن يقتصر على النأس أو على الثلاثة أحجار من أحدهما إن أراد الاقتصار على الأحاديما فالماءه طيب إن أراد الاقتصار على الأحاديما ما الدليل على أنه إذا أرزق الصرع الأحدهم فالماء أفضل الدليل ما ثبت أن قول الله تعالى فيه رجال محبون أن يتطهروا نزلت في لأهل قباء أهل قباء وأنهم كانوا يستنجون بالماء فمدحهم الله عز وجل بذلك في كتابه فيه رجال محبون أن يتطهروا الله الحبيب المطهر الحديث الوريرة سلَف مسحِين عنه هذه دوَّة طيب إذن إذا إذا أردت اقتصار الأفضل الماء قال قبلها ويجوز له الاقتصار على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي أو ينقِّ بهن الماء ما الدليل على إنه يجوز له أن يقتصر على هذه أو على هذه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في حديث كما تقدم في حديث عائشة عمد أحمد إذا ذعب أحدكم إلى الخلاء فبيستطل ثلاثة أحجار فإنها تزيو عنه وحديث أنا في الصحيحين يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء وكنت أحمل أنا وهلام معي إداوة من ماء وعنز فيستنجي بالماء يعني النبي صلى الله عليه وسلم فربما استنجى بالماء وربما استنجى بالأحجار واقتصر عالمين. في بحث طويل في الإطار استخدام الأحجار، لكن السنة أن يكون في إنقاذ الأحجار يعني إنقاذ وإطار، وأما هذا الإطار لا يقل عن ثلاثة. فلو فرضنا أن استعمل حجر واحدا فأناق، استعمل بعده حجرين. ولو فرضنا استعمل ثلاثة ولم ينطي، استعملوا. رابعا حتى ينقي فإنقى حتى ينقى على الرابع ورابع أن يكتفي لحرج لكن السنة أن يزيد خامسا ليقفع على وتر السنة أن يزيد خامسا ليقفع على وتر تضرد وصل إلى خمسة ولم ينقي تخدم ثادثا حتى ينقي المهم الإنقاء هل يشترض شيء آخر مع الإنقاء؟ خلاف يشترض أن يكون نقائد بثلاث لا أقل من طيب وان ولئن تم التقدم في لا لا في قبلها طيب في اداب تتعلق بمن يقبل حاجته منها انه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها استقبال القبلة ان يكون جالس وقت قضاء الحاجة وجهه الى القبلة استدبار القبلة ان يكون ظهره للقبلة وقت قضاء الحاجة لو فرضنا شخص اكرمك الله يقول وقفا يبول فقط ظهره للقبلة لا يجوز إذا لا يجوز أن يستقبل القبلة ولا يستدبرها وقت قضاء الحالة لحديث أدي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبل القبلة بدول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا لا تستقبل القبلة بدول ولا غائط ولا فاستدبروها ولكن شرقوا أو غرب المؤلف رحمه الله يقول في الصحراء الحديث ليس في الصحراء ولذلك الأحسن إنك تفتعد عن القبلة تماما وعن تتذرها سواء كنت في الصحراء أو في بنيان والأفضل عندما تأتي لبناء بيت وتجيز بيت للخلاف، أن تجعله إلى غير القبلة لا يستقل القبلة ولا يستدخل لكن ما دليل المؤلف على قوله الصحراء الجمهور من أهل العلم ذهبوا إلى ما ذهب إليه المؤلف وأنه يرخص لك في البناء أن تستقبل كبير أو تستدبرها من أدلتهم أن ابن عمر رضي الله عنهما صعد على بيت أخته حفظة أم المؤمنين وهو على سطح البيت حانت منه نظرة إلى داخل البيت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة وهذا المذهب مذهب جماعة من الصحابة فمن بعدهم من أهلهم على كل حاجة إن أخذت بهذه الرخصة في البنيان فالجمور على ذلك لكن في الصحراء لا يحرم عليك أن تستقبل قبل أو تسدرها في الصحراء بذوي أو غائل وصل ذكر خمسة أماء كنت فيها قضاء الحال الماء الراكد والطريق وتحت الشجر المثمرة وفي الظل مستقى ما الدليل على ذلك بخصوص الماء الراكد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبالغ في الماء الراكد في الحديث في مسيرة أي ماء الراكد ماء حمامات السباحة في النوادي وراحوا والمدربين بترسبها على السيل إن كثير من الأولاد لا سيما دون البلوغ إذا نزلوا حمام السباحة بسبب تغير حرارة الجسم مع الماء مع الجو كثير منهم يقولوا في هذا الماء الراكب فينبغي عليهم معلمهم الماء الراكب حمام السباحة الآن أو البرك أو البراج التي ليس لها عين تمدها أو لو تصورنا أن الرجل في بيته ما البنيو مثلا الابن الصغير يقتسل فيه او نحول فلا يجز ان يقول فيه طيب نهى المبالى في المائي الراكي وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا لعانيني قالوا وما لعاناني رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم إلا الذي يسبب اللعنة فالتخلي في طريق الناس يذنب اللعنة على فاعله إذا تخلى في طريق الناس وهذه الناس لما يوديهم يقولون لعنه الله من فعل ذلك وإذا تخلى في ظلهم يعني الأماكن البجرة استراحات لهم سواء كانت في الطرق أو كانت داخل المدن أماكن التي يجلسون فيها يسترخون فيها حتى ولو كانت للتشميس مثلاً في الشتاء. المهم أماكن التراحات الماء. وورد في سنن أبي ذؤود بسنة الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال تقو الملاعن السلاس. وذكر أن الملاعن ذكر أن الملاعين السلاس البراز في الموارد قرعت الطريق الموارد طرق إلى الماء طرق إلى الماء. وكذلك الطرق إلى أي مصلحة. نجات جهة المعنى أي طريق أي مصلحة يسلكه الناس فلا يجوز له أن يقضيه هذا أذى وكل المسلم عن المسلم حرام ولا يحل المسلم أن, أن يؤذيه تحت الشجرة المثمرة لأنها مما يرده الناس يقصدون الشجرة لأخذ ثمر هذا يؤذيهم وربما يسقط الثمر على هذه النجاسة فيتأذى الناس من ذلك والسقم ورَى فيه حديث لا يثبت ويقال إنها نفَسَة الجن قد نقلوا إن أحد الصحابة سعد بن عبادة قتلته الجن لأنه غال في ثقبٍ فقتلتُه الجن هذا مشور عند آل سير لكن لا يثبت في على كل حال على كل حال الثقوب أظن أن يكون فيها حشرات ربما تكون مذية أو غوارم أو نحوه الإنسان يتجنب مثل ذلك طيب وفر وفر وَلَا يَتَكَلَّمُوا عَلَى الْبَوْلِ قال ولا تكلموا على البول وَالْغَارِبُ هذا في حديث لكن يضعفه جماعة من أهل العلم لكن من جهة المعنى صحيح يكره أن يتكلم أثناء قضاء الحل لما يتكلم مع نفسه ولا مع طرف ثاني طرف ثاني طرف ثاني بيقضوا حديثهم يتكلموا انفا طيب ما ظننا الكشف العوراء ما ظننا تلفنا دهوة حمام وحمام تنا تراقب بعض المساجد واحد سمعته وتكون برا وسمعهم قاعدين يكلمهم يجرهم هذا إلى ذكر الله دون أن يقصدوا هذا يحصل تبا هذا الحمام في مس المسجد في المسجد هو إيه بعد ما قضى حاجته فتح المية فلقيها ضعيفة فلان المية طقطة تكلم الثاني لا أمشي قالوا نبعثك قالوا مش هتبقي قالوا من عند النبي نبعثك هما الاثنين دخل اي <تصفيق> وحلف يمينا لا يجوز سيد وذكر ذكرا شرعيا هذا يحصل هذا يحصل هل اذا تاملت من يتحدثون يجروا يقولوا فلان فلان مين يقولوا فلان نام محمد الله عبد الله بسلام يحشر لك يحشر يحشر فمن جهه المعنى هذا يكره يكره نعم تفضل هذا لا دليل عليه بل دليل يدل على الجواز فحديثها بان يقال ولا شرقه او او غربه فلو كانت القبله الى الى الى الجنوب أو الشمال فيتجه إلى الشرق أو إلى الغرب ولا بعد ذلك إن شاء الله الرحل طب يقول المصدف الرحمن الرحمن الرحمن الرحيم مش كله والنسبة للهنة ستة أشياء فلا يمكن أن تشارك فينا الجيال وعندما أشياء أولاً طيب يعني بعد من تقسيمات الطابعة خلينا في التقسيمات المصنف هو يقول إن اللي يجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة تفعلها الرجال والنساء، وثلاثة تختص بها النساء. يفضل أكثر، بس هم دائما يقولون أنت أكثر. لا مش ذين، مش ذين. هن أكثر، حتى في العدد على مستوى العالم هن أكثر. وهن أكثر أهل الجنة. هن أكثر راهل الجنة، ولا لا، أيوه، أكثر راهل الجنة النساء، وأكثر راهل النّاس، أكثر راهل النّاس، أكثر راهل الجنة هذا صدق، ولا لا، أيوه، أكثر راهل الجنة النساء، وذلك ان اقل اهل الجنة من الرجال أزواج عنده من عندها زوجتان. وليس في الجنة يا عزب. يبقى لو فراغوا أن كل واحد عنده كنتين بس في الجنة إذن هن بعض لكن فما بالكثير في الناس عندهم أكثر هذا ثابت هذا ثابت. فهن أكثر أهلين الجنة وهن أكثر أهل الناس قال يا عم محمد هصوط <تصفيق> انت هصوط الشيء محمد يقعد من هذا الشكل زعلان من أول الجلسة انا ما عارف ان هما اكتر اهل الجنه حدث حدث صح صح يعني هتدي اوران اوران اصلا هما بيتعلموا ان هما اكتر اهل للنهار صح وانت بتزعل ان هما الله يرضى ربنا اياكم وجميع يعني من لهن بهم علاقة أو بين علاقة من النساء عن الأمهات والجدات والبنات والأخوات وجميع المسلمات نعم إن الله عنه بشأن القدر طيب فمجبات الغسل عند النساء ستة وعند الرجال ثلاثة يشترك الرجال مع النساء في ثلاثة الموجب الأول قال التقاء الختانين التقاء الختانين باختصار وتركيز يعني الجماع إذا جامع الرجل مرأته ولم ينزل يعني وإن لم ينزل فقد وجب الغسل على الثنتين. قال صلى الله عليه وسلم ومس الختان والختانة فقد وجب الغسل طوامس طيب ثاني أنزال المني هو لوض غير جماع سواء كان ب مقدمات الجماع المداعبة فإذا داعب الرجل مات من امرأته قد وجب الغسل والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا فضقت الماء اغتسل إذا فضقت الماء اغتسل وسألت إحدى الصحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال نعم إذا هي رأت الماء فإنزال المني سواء كان من الرجل أو المرأة فإنه يوجب الغسل صد ولو كان في النوم ولو كان في النوم صد فإنزال الكتابين وإنزال المني هو الموت والموت الفالف والموت وهذا واضح هذا في الجملة أمر واضح مقرر بين المسلمين فإن الموتى وجبوا الغسل على الرجال والنساء في تفاصيل تتعلق بأحكام الغسل ستاتس موضوعها أقس الغسل ميتا في موضوعها إن شاء الله تعالى فهمت؟ والصلاة والتحفظ بين الحضور والحاضرين والمسافرين والذين الحيضوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغتثيلي وصلي فاغتثيلي وصلي. أيضا هذا أمر مقرر بين المسلمين إن شاء الله تعالى لا إشكال فيه. أن انقطاع دم الخيط يوجب الغسل. والنفاس كذلك والإجماع منقول فيه قال والولادة إيه الفرق بين النفاس والولادة من جبها صد. آ إذا ولدت بلا دم هل يمكن أن تلد بلا ها طيب الولادة بلا دم تكثر في بني عجلان بني عجلان قبيلة معروفة حتى الآن موجودون بكثرة في الجزيرة اسمهم العجلان يكثر في نسائها الولادة بلا دم حتى الآن إذا ولدت بلا دم هذا يوجب الغسر ليس له دليل ظاهر لكن لما كانت الولادة غالباً لا تنفق عن دم طردوا الشوق ما فيها إذن هذه مكتبت أشياء ثلاثة تشترك فارجان النساء وثلاثة تختص بها النساء طيب واصل طفل حروف الغسر وثنان وطوارف الغسر ثلاثة أشياء وإذا أمدنسك كانت على بدنه والطالب الذي جدد أسعى بالنها هو حقيقة الغسل الشرعي المطلوب أن الإنسان يعمن بدنه كله بالمال بنية هذا المطلوب قال النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمن أعماله الفروض ثلاثة قال وفروض الغسل ثلاثة أشياء النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمن من نيات فمن غمس بدنه في الماء ولم ينوي رفع الحدث لا يرتفع شخص مثلا الماء يرطع عندهم في البيت وراح الجامعة يختفي في الجامعة كما يحصل كثير في الريف، او رايح الحمى في الطرعة كما كان يحصل قديم حديثا معد حبيب خلاش الطرعة تردى متر وتغطط اصلحت مكان الصرف الصحي اننا ونرجم ظهر في السابق طيب هو ماشي فوجد شخص يغرق مثلا فنزل يمتذه من الغرق عمل بدنه وكله بالماء بلا نية. يرتفع لا لا طيب النية إنما الأعمال بالنيات قال إزالة النجاسة كانت على بدنه هذا ليس من فراض الغسل على التحقيق جيد حتى إنه لو اغتسل وبقي على بدنه النجاسة إذا لا رأى الوصل وصل الشيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي كان قبل أن يغتسل كان يغسل, يغسل يديه، ثم يفرغ الماء على يديه اليسرى، ثم يغسل فرجه لذالك ما قد يكون من أذى. قال الثالث إصال الماء إلى جميعه أو سيأتي. ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يعم بدنه كله بالماء طيب فب. التسمية أخذوها من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقفع أو أبطل وبعضهم يستدل بحديث لو ظوء لم يذكر اسم الله عليه على اعتبار من غسل المشروع في يسبق بوضوء كوضوء الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. صدق. والوضوء قبله لم هذه السنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ قبل الاغتسال من الجنابة وضوءه الصلاة. كان يغسل يديه ثم يفرغ على يدي اليسرى ثم يغسل فرجه ثم يترضى وضوءه للصلاة وأحيانا كان يؤخر غسل قدميه إلى بعد الغسل ذكر بعض أهل العلم أن ذلك بسبب الرمل والطين الموجود في المكان فكان يتحول إلى مكان آخر يغسل فيه قدميه بعد الفراغ من الغسل المهم أن السنة أن تقدم بين يده غسلك من الزنابة الوضوء كوضوئك للصلاة حتى يطمئن إن الماء وصل إلى جميع أجزاء الجسم أن أحيانا لا في, يم في البرد تجد الماء أحيانا ينزل على بعض المناطق ولا يصيبها حصل ولا لا ينزل على بعض الأماكن ويتركها جافة ما أصابها الماء لكن لا تصل إلى حد الوسوس لا تصل إلى حد الوسوسة فتؤذي نفسك وتتأخر لا لذلك نص بعض أهل العلم على أن الغسل من الجنابة يكفي في غلبة الظن. لا يشرف فيه اليقين لأن قد تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا ظن أنه أرواه فيكفي الغسل غسل من الجنابة غلبة الظن. فعندما تجد بعض أهل العلم يقول امرار اليد على البدن لكي تطمئن إلى وصول الماء ليس معنا أن تصل إلى حد الوسوسة والتنطى والموالاة الموالاة مسنونة فلو فرضنا مثلا أنك أجنبت ليلا من السنة أن تنام على طهارة وأن تخفف الجنابة إذا أصابك كسل أن تخففها بالوضوء يعني شخص أجنب ليلا من السنة أن يقتسل وينام طاهرا لكن أصابه كسل. فمن السنة أن تخفف الجناد بالوضوء فالوضوء يخففها لكن فرضنا إنك نويت إنك تغتسل ليلا فغسلت مثلا مثلا نصف بدنك ثم انتهلنا ماذا قعد خلاص انتهلنا فغسلت نصف بدنك ونف استيقاظ للصلاة الفجر فغسلت النصف الآخر وترك النصف الأول أنت تنسوا بالنوم يجزئ ولا ما يجزئ أرى الصحيح من أقوال أن يجزئ فالموالاة في الغسل ليست بلازمة لكنها مستحق هذا معنى الموالاة في الغسل نعم هذا العموم قول عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في طهوره نعم أيقول <تصفيق> فقط البتلات افصل خفيفا خلص، شن بعد كده نقف على المسحة الكوفية. قال لبتلات المسنون سبعة عشرة رسل. في كلامه ما ثبتت بدليل من آية أو حديث أو قياس. فأكثر هذه الأصلات التي يذكرها مقيسة. على غسل الجمعة. طب نسمع كده سبعة عشر غسل. طيب. غسل الجمعة ولا غسل. غسل الجمعة أحد يحفظ فيه حديث. طيب. ها. وحديث. طيب. وحديث. طيب, طيب. يعني مش باللفظ. ها. فطيب. طيب. طب حديث يبين إنه مستحب ويحسنه بعض بعضه العلم. من توضعها بها غسل جمعة يعني حاجة مهمة لدرجة ان بعض اهل العلم ذكر انه لكن ان شاء الله نحسب انه يعني الصواب انه مستحب وليس أبوها. طيب دعوا التفاصيل هذه بعدين اذا هناك ادلة كثيرة على مشروعية غسل الجمعة بعده والعيدين. والعيدين أحد يحظر في هذا دليل لا يعلم في العيدين دليل مرفوع لكن هذا ثابت عن بعض الصحابة ثابت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقاسوه على الجمعة باعتبار أن هذا موضع يجتمع فيه الناس فأشبه الجمعة لكنه ثابت عن جماعة من الصحابة والفتطار قاسوه على الجمعة والبطار. كذلك كذلك والغسل وغسل وغسل جائده اه لحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله, حمله, حمله, حمله فليتوضا فقد قال صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا وأصلتم وفدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من منغس سلم فليغتسل يعني على وجهه لاستحباء. غسل الكافر إذا أسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل لما جاء يسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء مسحور. وفي خلاف بين العلم بين في غسل الكافر أنه واجب مستحب. وإن شاء الله لعلى الصواب أنه مستحب وليس بوازق وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل مثل هذه الأمور في موضعها إن شاء الله صب. مجنون قياسا على المغمى عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل من الإغماء لما ثقل صلى الله في مرضه الذي مات فيه وأفاق وسأل أصلى الناس قالت عيشة رضي الله عنها لا إنهم ينتظرون فأمرهم وضعوا له ماء في المخبر فاغتفل ثم أراد أن يقوم ليصلي بهم فأغمي عليه فلما أفاق قال أصل الناس قالت لا إنهم ينتظرون فأمرهم وضعوا ماء فاغتفل ثم أراد أن ينهض ليصلي بهم فأغمي عليه حصل ذلك مرارا له صلى الله عليه وسلم فالغسل الإغماء مستحب أقاس عليه الجنون ونحو ذلك هذا في الجنون المتقطع يعني شخص تأتي نوبة جنون ثم يفيق منها مستحب له أن يقتسل أما الجنون مستمر أظن أنه يوجد قائل يقول أنه يظل يقتسل مدام مجنونا ولا ينقضي فالمرض اللي تأتي نوبة جنون، فييق منها هذا يقتسل قياسا على المغمى عليه. والجن والجن على الثقة والغصب عند الأحرام. الغصب عند الأحرام هذا ثابت من السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يحرم تجرد واغتسل لإهلاه، يعني لإحرام هذا ثابت. ودخول مكة, ودخول مكة ثابت في حديث ابن عمر أنه كان يبيت في ذي طوى ويرتسل ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. له ودخول, في ودخول في هذا أيضا ثابت عن جماعة من الصحابة لكن لنست في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكل المجامع التي في الحج قاسوها على زمعة وما شبهها من الأغسال التي يشرع وتسرع عند الاجتماع الجمعة خاصة فالوقوف بعرفة ورمي الجمار لما فيه من الاجتماع وكذلك لوقوف المشهر الحرام بعد أن بيت موزدلفة وكذلك التواف على ضعف عندهم في اعتبارهم من أفسال المسنون صد ولم يجب الموزدلفة ولم يجب الموزدلفة لابيت موزدلفة هذه إشكالية, إشكالية عندهم على المذهب الشافعي أن المقصود ليس الغسل المبيت وإنما المقصود الغسل للوقوف بالمشعر الحرام صديحة المبيت يعني إذا صلى الفجر كما تعلمون في الحج إذا صلى الفجر وقف بالمشعر الحرام مدة حتى يبيض الصبح ثم يدفع إلى منه يوم العيد فالعبارة هنا المراد اغتثال لا للمبيت وإنما الاغتثال للوقوف بالمشعر الحرام صديحة المبيت هذا على على بعض ما نبه عليه هذا كله ذكروه احبابا قياسا على لكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولدن ولرضع في دار السلام والطواف والسعي والنهور مدينه والقول ذلك تطواف هل الطواف والسعي حتى بالمدن الشغائر يفضى يستظرفون هذا القول حتى عندهم في المذهب لا يعتمدون ذلك وأما الارتسال لدخول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري هل قاسوه على دخول مكة أم هو ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أم عن أحد من أصحابه لا أدري